إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهرة الحرام ولا الهدي ولا القائدة ولا الهدي ولا القائدة ولا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 والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون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 محصنين غير مسافحين ولا متخذين أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 أَوْ لاَا مَسْتُم النِسَ أَفَلَم مَا أَن فَتَيََّ مُ صَعيدَ طَّبًا فَمْسَحُوا بِوجوهِكُمْ وَأَيدكُم منْهَا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 إن الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب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 وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُحَظَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتن قلبو خاسرين قالوا يا موسى إن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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً بَلِيْأَ دَمَّ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُّ لَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسعت إلي يدك لتقط ما أنا ببسطي يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبون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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم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 والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 ихم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدق لما بين يديه من التوراة وأتيناه الجيل فيه هدا ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدا وموعظة للمتقين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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أَعِزَّةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاهم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا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 أزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر فلا تأس على القوم الكافرين ان الذين آمَنُوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق قبني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا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 والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَتَّقَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا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 إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون ان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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلون كم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا فَتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ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 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحق اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاولين فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا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 ك أنت الغيب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أتيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين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 ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قديم